ونتوبوا إليه. نتوب اليه جعلوها بين قوسين لأنها لم تات في الحديث. لكننا قلناها تقليد للعلماء السابقين. والحديث الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعۡوذ بالله من شرور أما الحمد فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. ويكون الحمد لكمال المحمود ولإنعام المحمود أيضا فهو فضل وإفضال فالاكل إذا أكل يحمد الله عز وجل على كماله أو على إحسانه وإنعامه الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا أرضى عن عبد يأكل أكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها واللام في قوله لله الاستحقاق والاختصاص أما كونها الاستحقاق فإن أحق من يحمد والله عز وجل وأما كونها الاختصاص فلأن الحمد مستغرقة لجميع أنواع المحامد لأن ألف الحمد الاستغراب ومن الذي يختص بالحمد كله الله عز وجل ولهذا نقول.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 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا نعوذ بالله أين أعتصم به من شرور أنفسنا وهل للنفس شرور؟ نعم من شرور. قال الله تعالى وَبَا أُبَدْلُوا نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسَّوءٍ إِلَّا مَا رَحْمَ رَبَّهِ والأنفس أو النفس التي جاءت في القرآن وصفت بثلاثة أوصات بالنفس المطمئنة في قول الله تبارك وتعالى يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك وبالامارة بالسوء في قوله تعالى وما ابنى نفسي ان النفس الامارة بالسوء وباللوامة في قوله تعالى ولا اقسم بالنفس اللوامة فأما المطمئنة والامارة بالسوء فهما متباينات لأن المطمئنة تأمر بالخير وتنهى عن الشر والأمارة بالسوء تأمر بالشر وتنهى عن الخير واللوامة الصحيحة أنها وصف للنفسين جميعا فالأمارة بالسوء تلومك والمطمئنة تلومك الاماره بالسوء تلومك متى اذا فعلت الخير واذا تركت السوء لا متى المطمئنه تلومك متى اذا فعلت السوء وتركت الخير فالصواب ان اللوامه وصف يكون للنفسين جميعا للاماره بالسوء و أنفسنا انفسنا فيها شرور والمعصوم من أسلمه الله ولهذا نعتصم بالله من سنورنا ومن سيئات أعمالهم الأعمال كما تعلمون ثلاث اقسام سيئ وصالح وبينهما لا سيئ ولا صالح هل للسيئ آثار سيئة الجواب نعم واستمع إلى قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون كلمة عن مواضعه ونسوا حظ مما ذكروا به فعاقبهم الله بهذه العقوبات لأنهم نقضوا المثال فالسيئات سيئات الأعمال لها آثار سيئة وما حصل الشر إلا بسيئات الأعمال ظهر, ظهر الفساد في البر والبحر بما لما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير من يهده الله فلا مضل له يعني من يهده الله تقديرا أو من يهده الله تحقيقا أو الأمرين الأمرين فمن يقدر الله هداية فلا بد أن يهتدي ولو وجد له عوامل تقتضي طلال ومن هداه الله تحقيقا واهتدى فانه لا يستطيع احد ان يضله لان الله تعالى قد هداه والامر بيد من بيد الله عز وجل وهذه الجمله تدل على نعم وهذه الجمله توجب للانسان ان لا يطلب الهدايه الا من الله عز وجل مع فعل الاسباب الاسباب لا بد منه اسال الله الهدايه واعمل لاسبابه من تعلم الشريعه واستطلاعها وما اشبه ذلك ومن يظلم فلا له من يظلم بالفعل يعني حقيقة أو من يظلم من يظلم تقديرا الأمران جميعا فمن أراد الله إضلاله فمن أراد الله ظلاله فإنه لا يمكن أن يهديه احد ولا أدل على ذلك من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع عمه أبو طالب عمه أبو طالب أحسن إليه أي إلى الرسول حسانا عظيما وصبر على مقاطعة قريش من أجل أن يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وآمن به بلسانه فصدق وقال في الأمية المشهورة لقد علم أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل وقال لقد علمت بأن دين محمد من خير اديان البريه دينه لولا الملامه او حذار مسبه لوجدتني سمح بذاك مبينا ومع ذلك لم يهتدي مع حرص النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على هدايته فانه لم يهتدي مات على الكفر حضره النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت فقال يا عمي قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله ولكنه لم يقل ذلك وكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب فمات على الكفر والعياذ بالله اللهم احسن لنا الخاتمة جميعا نعم يقول ومن يظلم فلا هدلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أي أقر إقرار مشاهد والمشاهد للشيء يراه حسا فالشهادة هنا متضمنة للإقرار الذي يعتبر بمنزلة الشهادة لتاكد المقر وقول أن لا إله إلا الله يعني أنه لا يوجد إله إلا الله هذا صحيح لا هذا غير صحيح أن نقول لا يوجد لأن هناك آلهة تعبد من دون الله وتسمى آله كما قال الله تبارك وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وقال تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لا و... ولأننا لو قلنا لا إله موجود إلا الله لكان هذا هو القول هو عدد موجود لان الله اله هذا قسمه والسماء وهذه الأصنام اله إذن إلا هو واحد لهذا يتعين ان يكون المعنى لا اله حق الا الله وعلى هذا فيكون خبر لا النافيه ايش محذوفا ولفظ جلاله الذي بعد الا بدل من بدل من وهذا احسن من وأسلم الأقوال من الإرادة والاعترام وحده لا شريك له وحده تأكيد للإثباق ولا شريك له تأكيد للنفع. هذه الجملة كلمة الأخلاص لو وزنت بها السماوات والأرض لرجحت رجحت بهم وهي التي إن كانت آخر كلام من الدنيا دخل جنة فهي كلمة عظيمة لها وزنها وقيمتها تعصم الإنسان وماله من القتل كما تعصمه من الكفر ولهذا لما لحق اسامه بن زيد المشرك وأدركه قال هذا المشرك لا إله إلا الله ففهم اسامه أنه قالها تعودا وخوف من القتل فقتله ثم بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له اقتلته بعد أن قال لا إله الله قال نعم لكنه قال تعوذا وما تعوذا ليعتصم بها من القتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها حتى قال أسامة تمنيت أني لم أكن أسلمت بعد تمنى أنه ليس بمسلم لأجل إذا أسلم اش غفر لهم له ما ولكن الامر حصل الا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يضمنه منه بديه ولا كفاره لانه متعوز والكفاره لا تاتي